أكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمتا ثم قضوا إلي ولا تضرو فإن توليت فما سألتكم من أجير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 أم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبيد قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحر